بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمار وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما 117. وما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى 118. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره 112. في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة 113. قتل الإنسان ما أكفره 114. من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره 111. السَّبِيلَ السبيل يسره ثم أماته فأقبره إِذَا ثم إذا شاء أنشره 113. كلا لما يقض ما أمره 114. فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا 124. ثم شقطنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا 125. وعنبا وقضبا 126. وزيتونا ونخلا 127. وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم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 111. وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة 112. وجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة 113. هم الكفرة الفجرة